اوه أو يا مال اوه يا مال يا علي يا علي يا علي ترى هذه الابيات حق واحد مستبصر ها مستبصر يقول ناديت رب العرش ناديت رب العرش يا ذا العلياء علي علي اي والله ناديت ناديت رب العرش يا ذا العلياء علي علي اذنات رغم على حكم الوقت يا علي اي والله ادنات اذنات رغم علي حكم الوقت يا علي يا علي اي والله ما ادري للذنب ما ادري للذنب ما الذنب يا علي آه فوق فوق آه بعد فوق لا تستحي بعد روحي آه, آه. والله ما ادري رجعت للذنوب ما الذنب يا وبيا الجهنم سراو وبيا الجهنم سراو ما مش بعد يا اهلي يا اهلي يا اهلي وبيا الجهنم سراو ما امش بعد يا اهلي ولا واحد لي فزع يوم الصحه يا اهلي آه آه اولي اولي اي والله واحد اولى واحد الي في الزق يا يا اهلي والله وناديت يا ابو الحسن وقت الموزمها وناديت يا بالحسن غيرك بعد ياهو لي خمد جهنم خجال لما انصحت يا علي <ت nah Motive> رحم الله والديكم افلح اللهم صل على محمد وعلى محمد